وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله وصفيه وخليله اللهم صل وسلم وبارك عليه وعلى ال بيته وصحابته ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته سلام يبذله كل مسلم في كل صلاة مرة أو مرتين لرسول الله صلى الله عليه وسلم فأنت لست تجلس صلاة فأنت لست تصلي صلاة فرضا كانت أو نفلا إلا قلت فيها مرة أو مرتين السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته فانظر كيف رب الله عز وجل في هذه الأمة من أولها إلى آخرها بهذا النبي الكريم صلوات الله وسلامه عليه لنلقي السلام عليه كلما وقفنا بين يدي ربنا نصلي وندعو ونذكر الله فإن نبذل السلام لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم هذا السلام المتتابع من أفواه الاتباع من أمته له عليه الصلاة والسلام هو ارتباط وثيق وولاء عميق يجعل هذه الأمة عن آخرها مرتبطة بالإيمان والحب الصادق والاتباع لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ومهما تتابعت الصلوات ومهما تتابع السلام من أفواه المؤمنين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلا أن لها في ليلة الجمعة ويوم الجمعة شانا آخر هذه الليلة الغراء وهذا اليوم العظيم المبارك لنا فيه ارتباط أوثق برسولنا صلى الله عليه وسلم جاء هذا في حثه هو عليه الصلاة والسلام بأن نكون أكثر اقترابا منه بكثرة الصلاة والسلام عليه فقال بأبي هو وصلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة فاكثروا من الصلاة علي فيه وقال أيضا اكثروا من الصلاة علي ليلة الجمعة ويوم الجمعة فإن صلاتكم معروضه علي ليس شرف يجده أحدنا بحبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر من هذا الارتباط بكثرة الصلاة والسلام عليه فانه ما سلم سلاما على نبيه عليه الصلاة والسلام إلا وجد الرد الشريف المبارك يقول عليه الصلاة والسلام ما من مسلم يسلم عليه إلا رد الله علي روحي حتى أرد عليه السلام وأما صلاتك فينقلها ملك كريم إن لله ملائكة سياحين يبلغوني عن أمة السلام فأكثر إن شئت أو أقلل من صلاتك وسلامك على رسول الله صلى الله عليه وسلم فالشرف والله لك والفخر لك وعظيم الأجر انما تناله بكثرة الإقبال على هذه العبادة العظيمة الجليلة لا سيما في هذه الليلة الشريفة المباركة وهذا اليوم الذي نعيش ليلته يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها وعيدها لنا معشر المسلمين أيها الكرام ما زالت مجالسنا تتابع في كل ليلة من ليالي الجمعة نقلب فيها صفحات نقف فيها على حقوق النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم علينا حقوقه وما أعظمها على أمته مكانته التي شرفها الله تعالى بها وعظيم منزلته كل ذلك ما زلنا نحث فيه الخطى ونقلب فيه الصفحات ونحن نقف على معالم في هذا الطريق العظيم الكبير المبارك ما لرسول الله عليه الصلاة والسلام على أمته علي وعليك ما له علينا من الحق من الحب من الإيمان من الوفاء من صدق الطاعة والاتباع من واجب الاقتداء من شرف الانتساب إلى أمته وحمل رايه سنته والدعوة إليها في العالمين ونشرها في الخافقين كل هذا شرف يناط برقبه كل مسلم أكرمه الله فجعله في عداد هذه الأمة المحمدية المباركة إنما هذا الشرف العظيم والفخر الكبير لا ينال إلا بحقه لمن وضع الخطى على الطريق الصحيح وسلم له الصواب في هذا الاتباع وكان احظى الناس بهذا الشرف عندما يتبوأه بصدق آخذا بحق هذا الانتساب وقائما بحق هذا الشرف الكريم في انتسابه إلى النبي الكريم صلى الله عليه وآله وسلم هذه المجالس تعزز في نفوس المؤمنين هذه المعالم الكبرى وتجرع وتزرع فيها هذا المعنى الكبير الذي نحتاج أن نكون اولى الناس به وأكثرهم حرصا عليه لأننا في أمة جعلها الله تعالى حضية بكتابها المنزل وبنبيها المرسل وبدينها الذي جعله الله عز وجل خاتم الأديان ومختتم الرسالات الذي لا يقبل الله من عبد دينا سوى ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين أيها الكرام وقف بنا الحديث في ليلة الجمعة الماضية ونحن في الفصل الثاني من فصول الكتاب الأول الذي جعله المصنف القاضي عيان رحمه الله في مكانة رسول الله صلى الله عليه وسلم عند ربه وما جاء من الآيات القرآنية في كتاب الله التي تبين عظيم منزلته وما له عند ربه من المكانة ورفيع الدرجات هذا الباب بفصوله المتتابعة إنما يوقفنا على فهم قدر ليس باليسير من آيات القرآن تلك التي جاءت تبين منزلة سيد الأنام عليه الصلاة والسلام والفصل الثاني الذي وقفنا عند أواخره في وصف الله تعالى لنبيه بالشهادة عليه الصلاة والسلام وما يتعلق بها من الثناء والكرامة وتقدم أن الشهادة التي أثبتها الله لنبيه في مثل قوله انا أرسلناك شاهدا ومبشراً ونذيراً، فالشهادة المثبته له عليه الصلاة والسلام هي الشهادة لنفسه على أمته أنه قد بلغها دين الله وأنه قد أسمعها وحي الله وأنه قد أدى الأمانة التي أمره الله تعالى بها، وهذا من المزية بمكان، فإنه ليس يشهد أحد لنفسه في شريعة الإسلام وليس في دين الله حق. يمكن أن يثبته الإنسان بالشهادة على نفسه لكن الله جعل ذلك لنبيه عليه الصلاة والسلام وأما الشهادة الأخرى التي دلت عليها نصوص الآيات فهي شهادته لأمته الشهادة لأمته يعني تزكيته إياها يعني ثناؤه عليها وهذا شرف أن الله عز وجل جعل شهادة نبيه عليه الصلاة والسلام لأمته شهادة تزكية وتعديل وثناء لما؟ من أجل أن تقبل شهادة أمته عند ربه يوم القيامة فإن الحكم والقاضية لا يقبل إلا شهادة العدول الثقات الأثبات فإذا جاء بيوم القيامة واجتمعت الخلائق فإن أمة محمد عليه الصلاة والسلام هي أشرف الأمم في ذلك المجمع الكبير وأكرمها وخيرها عند الله وتتحلى هذه المكانة بشهادة نبيها لها بين يدي الله فيشهد لهم ويزكيهم فتقبل شهادتهم عند ربهم على ما يستشهدون به في ذلك الموقف العظيم وقف بنا الحديث عند كلام القاضي عياض المصنف رحمه الله في قوله تعالى وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا نعم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على رسوله محمد وعلى اله واصحابه اجمعين قال القاضي عياض رحمه الله تعالى وقال تعالى وكذلك جعلناكم امه وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا قال أبو الحسن القابسي رحمه الله تعالى أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله تعالى وسطا أي عدلا خيارا هذه آيات ثلاث ساقها المصنف رحمه الله على التوالي تباعا فقال وكذلك جعلناكم أمة وسطا والوسط هو العدل الخيار كما فسره رسول الله صلى الله عليه وسلم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس والمقصود شهداء على الأمم السابقة ويكون الرسول عليكم شهيدا فانظروا كيف توالت الشهادات تشهد الأمة على الأمم السابقة ويشهد نبي الأمة صلى الله عليه وسلم لأمته قال أبو الحسن القامسي أبان الله تعالى فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته نعم في الآية فضلان أحدهما لنا جميعا معشر الأمة والآخر الفضل الخاص برسولنا صلى الله عليه وسلم وكلا الفضلين مرتبط بإثبات الشهادة وهل في الشهادة ذاتها شرف؟ الجواب نعم لأنها بين يدي الله وأن يقبل الله شهادتك فتلك منزلة رفيعة عباد الله أن يجعلك الله شهيدا يقبل حكمك وشهادتك في موقف عظيم تصاب فيه الامم بفزع فيجعلها تجثو على الركب فتأتي شاهدا أنت في عداد الأمة هذا شرف عظيم ومنزلة كريمة أنتم توفون سبعين أمة أنتم خيرها وأكرمها على الله صحيح جئنا في تاريخ الزمان اخرا لكننا يوم القيامة نسبق فنكون أولا نحن السابقون نحن الآخرون السابقون يوم القيامة كما قال بأبي وأمي عليه الصلاة والسلام هذا الشرف يجعلك تنظر إلى هذا المعنى الكبير في الآية هنا شيئان عظيمان أحدهما ما هو مقصود المصنف رحمه الله في هذا الباب إثبات شرف الشهادة لرسول الله عليه الصلاة والسلام فإن كان شرف الأمة أن تكون شاهدة على كل الأمم السابقة فإن هذا لن يقبل إلا بشهادة رسول الله صلى الله عليه وسلم لأمته فعاد محمل الشهادة في ذلك اليوم العظيم إلى شخصه الكريم صلى الله عليه وسلم وتلك منزلة فيها من الكرامة وعلو المنزلة والدرجة ما هو غني عن البيان وأما المعنى الآخر في أن يجعلنا الله عز وجل شهداء على الأمم فنشهد لهم كما سيأتي في الحديث بعد قليل نشهد للانبياء السابقين أنهم قد بلغوا فنشهد لنوح عليه السلام ولسائر الأنبياء أنهم قد أدوا ما عليهم وبلغوا رسالات ربهم فيقبل الله شهادتنا في الوقت الذي تكذب فيه أممهم رسالة أنبيائهم عليهم السلام فتأتي أمتنا شاهدة في ذلك الموقف العظيم هيئ نفسك لذلك اليوم فتكون شاهدا بين يدي الله وأحسن في حياتك عملا صالحا تشرف به في مقام الشهادة تزكية وثناء يحلو لك به المقام في ذلك الموقف ويكون نبيك عليه الصلاة والسلام مزكيا لتقبل شهادتنا في ذلك الموقف هذا المعنى اشتملت عليه الآيات وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس من علم أنه سيأتي عليه يوم يستشهده فيه ربه ويقبل شهادته يستحي والله أن يعيش حياته في تقصير عظيم في جنب الله وهو يعلم علم اليقين أن له موقفا يرفعه الله به بين الأمم ويجعله شاهدا عليها في أمر ما شهدناه حضورا نشهد على الأمم ونحن ما عشنا زمنها ولا أدركنا أنبياءها لكننا شهدنا إيمانا بما أخبرنا الله تعالى به في كتابه الكريم وعلى لسان نبيه صلى الله عليه وسلم فقام صدق الإيمان في قلوبنا مقام الشهادة بالعين واللسان والأنف والأذن وما تشهده الجوارح فانظر كيف كان الإيمان في هذا الموقف هو الذي أوصلنا إلى تلك الدرجات العلى الأمم التي عاشت مع أنبيائها وقد أبصرت وسمعت وعاشت ولمست تكذب يوم القيامة فتنكر أن تكون أنبياءها قد بلغت فتأتي أمتنا فتشهد فانظر كيف أنكر من شهد وسمع وأحس ورأى وعاش وكيف يثبت من لم يعش شيئا من ذلك لكنه الإيمان قام مقام ذلك فكان عوضا عنه أكثر، فتقبل الشهادة العظمى هذه شهادة سيأتي يوم لها ونقف لها وننتصب لأدائها بين يدي الله فأعد لتلك الشهادة عدتها من أن تكون على أحسن ما تكون في حياتك حالا قربا من الله وصلاحا واستقامة على أمره ودينه سبحانه وتعالى قال أبو الحسن القامسي أبان الله فضل نبينا صلى الله عليه وسلم وفضل أمته بهذه الآية وفي قوله في الآية الأخرى وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس والمعنى واحد وكذلك قوله تعالى فكيف إذا جئنا من كل أمة بشهيد وجئنا بك على هؤلاء شهيدا وقوله تعالى وسطا أي عدلا خيارا وهذا تفسير ثابت عنه صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح أنه فسر قوله جعلناكم أمة وسطا الوسط بمعنى العدل والخيار فأوسط الشيء أعدله وخياره نعم قال رحمه الله ومعنى هذه الآية وكما هديناكم فكذلك خصصناكم وفضلناكم بان جعلناكم امه خيارا عدولا لتشهدوا للأنبياء عليهم السلام على اممهم ويشهد لكم الرسول بالصدق وقيل إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم؟ فيقولون نعم فتقول اممهم ما جاءنا من بشير ولا نذير فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم وقيل معنى هذه الآية إنكم حجة الله على كل من خالفكم والرسول صلى الله عليه وسلم حجة عليكم حكاه السمرقندي أما قوله إن الله جل جلاله إذا سأل الأنبياء هل بلغتم فيقولون نعم فتقول أمهم ما جاءنا من بشير ولا نذير فتشهد أمة محمد صلى الله عليه وسلم للأنبياء ويزكيهم النبي صلى الله عليه وسلم فهذا معنى شهادة الأمة على الأنبياء وشهادة النبي صلى الله عليه وسلم للأمة جاء ذلك في صحيح البخاري من رواية أبي سعيد الخدري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 من أداء الشهادة في الموقف العظيم الذي تجتمع فيه الأنبياء باممهم بين يدي الله يوم القيامة ولا يخفاك ما في هذا من الشرف أن أمتنا قد تعدت شهادتها إلى الأمم السابقة أولا وإلى قبول الشهادة بتزكية رسول الله صلى الله عليه وسلم لنا ثانيا وفي كون الشهادة التي نشهدها يوم القيامة على شيء ما أدركناه بالحواس لكن بما هو أعظم من الحس بالإيمان الذي وجدناه في شريعتنا في كتاب ربنا وفي سنة نبينا صلى الله عليه وآله وسلم كل ذلك دلت عليه الآيات في إثبات الشهادة ومقصود المصنف رحمه الله هنا هو شهادة رسولنا صلى الله عليه وسلم التي بوأها الله تعالى إياها في ذلك اليوم العظيم قال رحمه الله وقال الله تعالى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم رحمهم الله قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم يشفع لهم وعن الحسن أيضا قال هي مصيبتهم بنبيهم وعن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع صدق عند ربهم وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله هي سابقة رحمة أو دعها الله في محمد صلى الله عليه وسلم وقال محمد بن علي الترمذي رحمه الله هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائل المجاب محمد صلى الله عليه وسلم حكاه عنه السلمي صلى الله عليه وآله وسلم ختم المصنف رحمه الله باب الشهادة أو فصل الشهادة له عليه الصلاة والسلام بهذه الآية يقول الله تعالى أكان للناس عجبا أن أوحينا إلى رجل منهم أن أنذر الناس وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم يأمر الله نبيه عليه الصلاة والسلام أن يبشر المؤمنين من أمته أن لهم قدم صدق عند ربهم ما قدم الصدق يا قوم الذي بشرنا الله به على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام هذه بشارة وحقنا ونحن نستبشر بالبشارة أن نفرح بها فهل فرحنا؟ لن نفرح إلا إذا عرفنا معنى البشارة البشارة إنما يؤتى بها لتدخل الفرحة على القلوب والسرور والأنس على النفوس وهذا ما ينبغي أن نشعر به كلما قرأنا الآية أو سمعناها من إمام أو قارئ ونحن نشعر أن الله يريد أن نفرح ببشارة تأتي منه جل جلاله على لسان نبيه عليه الصلاة والسلام فهل فرحت عبد الله حقا؟ هل سررت؟ هل استبشرت ببشارة الله؟ ما قدم الصدق عند ربنا لنا الذي بشرنا الله تعالى به أورد الإمام الطبري رحمه الله شيخ المفسرين في تفسير الآية اقوالا عدة الذي رجحه منها وقدمه أن قدم صدق معناه أن لهم أجرا حسنا بما قدموا من صالح العمل فهذه بشارة أن لنا عند الله يوم نلقاه أجرا على عمل صالح بذلناه في الحياة هذا القول مأثور عن ابن عباس والضحاك ومجاهد وغيرهم من السلف وله في ذلك مأخذ في لغة العرب فإن العرب تكني عن الثناء والعطاء باليد فيقال لفلان عندي يد أو لي يد على فلان يعني إحسانا وعطاءا وثناء كما تكني العرب كما تكن العرب عن الثناء في القول باللسان واجعل لي لسان صدق في الآخرين وتكني العرب أيضا عن السعي بالقدم لهم قدم صدق أي سعي صدق عند ربهم هذا القول الذي رجحه الإمام الطبري رحمه الله ثم أورد قولا ثانيا أن المراد بقوله أن لهم قدم صدق أي أن لهم سابق صدق في اللوح المحفوظ من السعادة وأورد ذلك عن ابن عباس رضي الله عنهما وثالث الأقوال أن لهم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم فالسؤال كيف يكون رسولنا صلى الله عليه وسلم قدم صدق لنا عند ربنا؟ وكيف تكون البشارة به لنا عندما نعلم أنه المقصود في أحد معاني الآية المذكورة أن له عليه الصلاة والسلام بشارة تفرح بها أمته أنه قدم صدق لنا عند ربنا. هذا الذي ساقه المصنف رحمه الله في عبارات جاءت على ألسنة بعض السلف من قتادة والحسن. وأبي سعيد الخدري وغيرهم قال قتادة والحسن وزيد بن أسلم قدم صدق هو محمد صلى الله عليه وسلم أي يشفع لهم فجعل معنى قدم صدق شفاعة رسولنا صلى الله عليه وسلم وبالتالي فإذا عشت في هذه الحياة ثلاثين سنة أو أربعين أو خمسين وأنا منتظر اللقاء الله والأجل الذي تختم به الحياة لارتحل عن هذه الدار إلى الدار الآخرة معولا بعد رحمة الله على ضعفي وعجزي وقلة عملي وخطيئتي وخلطي بين عمل صالح وآخر سيء وأنا أبحث عن مواسم الخيرات والطاعات فأستبق الأنفاس وأحث الخطا أبحث عن رضا الله هنا وهناك إلا أن لي مع ذلك كله معولا عظيما وبشارة أحملها في صدري حتى الق الله أنني لا أعول على شيء من ذلك بعد فضل الله أعظم مما أدخره يوم الق الله وهي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم وهذه البشارة هي المقصودة هنا بهذا المعنى وبشر الذين آمنوا أن لهم قدم صدق عند ربهم قدم عملك الصالح وقدم إيمانك وقدم كل ما تتقرب به إلى ربك في سر العمل وعلانيته في جوف الليل وأثناء النهار لكنك مهما عملت قدم ذلك ولك أيضا مقدم يسبقك هي شفاعة رسول الله صلى الله عليه وسلم التي تواترت بها الأدلة في شفاعته لامته صلى الله عليه وآله وسلم ومعنى قدم الصدق هنا أنه شفيع قبلهم يتقدمهم في ذلك الموقف العظيم وعن الحسن أيضا قال في تفسير قدم صدق برسول الله عليه الصلاة والسلام جاء عن الحسن في محمل آخر فقال وعن الحسن أيضا قال هي مصيبتهم بنبيهم صلى الله عليه وسلم السؤال ما هو مصابنا بنبينا عليه الصلاة والسلام أي مصيبة موته وفقده عليه الصلاة والسلام وهو أعظم مصاب في الأمة على الإطلاق لن تبتل الأمة في حياتها حتى تلقى الله بمصيبة أعظم من موت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فيكون هذا قدم صدق كيف لأن المبتلى إذا أصيب بمصيبة كان صبره عليها واحتسابه الأجرى وانتظاره العوض الكريم من أكرم الأكرمين هو خير ما يقدمه يوم يلقى الله فيكون هذا قدم صدق له عند ربه وهذا وهذا حظ يشترك فيه المؤمنون كلهم على السواء أن لهم في فقد نبيهم عليه الصلاة والسلام مصيبة يحتملون فيها ويحتسبون أجرا عظيما فبقصود الحسن رحمه الله شفاعة قدم صدق هي مصيبتهم بنبيهم أي بموته لأن الصبر على المصيبة كلما كان أعظم كان جزاؤه عند الله أوفر وكلما كانت المصيبة أعظم كان الصبر الواقع عليها أكبر فإنما نحتسب أعظم الصبر الذي يمكن أن نحمله في حياتنا ليس على فقد زوجة أو زوج أو ولد أو أم أو اب أو مال أو متاع الحياة إنما المصاب الأكبر فقدنا لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهذا يجعلك إذا أبصرت في حياتك قدرا عظيما من النعم قد أحاطت بك وكلما سألت الله أعطاك وكلما تمنيت آتاك فشعرت أنه ما نقصك في الحياة شيء وأن الله وسع عليك متاع الحياة من كل الأبواب إلا أن حرقه في القلب تبقى أن سعادة الحياة ونعيمها ولذة متاعها لم يكتمل لأن العين مكتحلت برؤية رسول الله عليه الصلاة والسلام والنفس لم تسعد لأنها لم تشرف بصحبته عليه الصلاة والسلام فيبقى نعيم الحياة مهما تعدد ناقصا ويبقى سرورها مهما اكتمل أيضا زائفا وإنما السعادة الحق أن تعيش القلوب رفرفة الإيمان وإشراقها وصفاءها كالذي وجده الجيل الأول بصحبته لرسول الله عليه الصلاة والسلام وعلى هذا فتبقى المصيبة بفقده مصيبة كبرى ويكون الصبر عليها أيضا عملا صالحا مدخرا ويكون قدم صدق لنا عند ربنا وأما ثالث الأقوال فأورده القاضي عياض هنا عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه قال قدم صدق هي شفاعة نبيهم محمد صلى الله عليه وسلم هو شفيع صدق عند ربهم وهذا كالذي سبق في قول قتادة والحسن وزيد وشاهد ذلك من قوله عليه الصلاة والسلام أنا فرطكم على الحوضي يعني أنا سابقكم وأنا مقدمكم وإمامكم هناك وكما كان لأمته في هذه الدنيا دليلا وهاديا وإماما وقائدا فإنه يوم القيامة كذلك يكون لنا معشر الأتباع من أمته اماما ودليلا وهاديا يدلنا على طريق الجنة فنمشي خلفه ويطرق لنا باب الجنة فندخل بعده ويكون لنا سابقا على الحوض فنأتي لنرد على حوضه فنشرب بلغنا الله وإياكم هذا الشرف العظيم قولوا آمين وقال سهل بن عبد الله التستري رحمه الله أن لهم قدم صدق قال هي سابقة رحمة أو الله في محمد صلى الله عليه وسلم فالرحمة التي امتلأ بها صدره وكانت حياته ودعوته ونبوته نابعة من هذا المعين من رحمته صلى الله عليه وسلم هي قدم الصدق الذي يتنعم المؤمنون من أمته بتفيؤ ظلالها وقال محمد بن علي الترمذي وليس هو الإمام الترمذي صاحب السنن لكنه الحكيم الترمذي صاحب نوادر الأصول قال الترمذي هو إمام الصادقين والصديقين الشفيع المطاع والسائر المجاب محمد صلى الله عليه وآله وسلم تم المصنف رحمه الله هذا الفصل بما أورده من نصوص الآيات وأقوال السلف في وصف الله تعالى لنبينا صلى الله عليه وسلم بالشهادة وقد علمت ما فيها من عظيم المنزلة ورفيع الدرجة عند الله أن يجعل الله نبيه عليه الصلاة والسلام شاهدا لنفسه وشاهدا على أمته ويكون في هذا قدر متحقق من إثبات المقصود بعظيم المنزلة ورفيع الدرجة له عند الله نعم. قال القاضي رحمه الله تعالى الفصل الثالث فيما ورد في خطابه إياه مورد الملاطفة والمبرة فيما ورد يعني في كتاب الله ولا تزال الفصول متتابعة ينتزع فيها القاضي عياض بكل براعة وكل روعة وكل دقة في اللطف والاستنباط في التفسير ينتزع من القرآن آيات متناثرة في كتاب الله هنا وهناك ثم يجعلها في فصول فهو الآن آتيك بفصل يورد فيه في القرآن ما ورد في خطاب الله لنبيه عليه الصلاة والسلام مما جاء على سبيل الملاطفة والمبرة الملاطفة في الخطاب الذي جاء في القرآن موجها إلى رسول الله عليه الصلاة والسلام وهذا كثير ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى وإنك لعلى خلق عظيم إنك لمن المرسلين على صراط مستقيم لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم وأمثال هذا كثير لكن الفصل القادم الذي نقرأه الآن هو في الآيات التي فيها ملاطفة إلهية بديعة كانت موجهة إلى رسولنا صلى الله عليه وسلم في مقام في مقام العتب في مقام المواقف التي كانت في سيرته عليه الصلاة والسلام وله فيها مواقف جاءت بصددها آيات فيها عتب لطيف من ربه سبحانه وتعالى فبين المصنف رحمه الله أنه حتى في مقام العتب ليس له من ربه إلا الملاطفة في القول وإلا الإحسان في الذكر، وهذا إن دل، فإنما يدل على منزلة عظيمة، لأن المعاتبة لا تبلغ غاية اللطف إلا من المحب لمن يحب، والمحب هو الذي إذا عاتب تلطف غاية اللطف، تدري لما؟ لأنه لا يريد إساءة إلى من يحب، حتى في مقام العتب، ولا يريد أن يخدش المشاعر ولا أن يجرحها ولو بالإشارة هذا هو صنيع محب فإن دلت الآيات على شيء فإنما تدل على عظيم محبة الله لرسول الله صلى الله عليه وسلم حتى جاءت الملاطفة على النحو الذي ستسمع في الآيات وكلام أهل العلم عنها قال تعالى من ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما أذنت لهم قال أبو محمد مكي قيل هذا افتتاح كلام بمنزله أصلحك الله وأعزك الله وقال عون بن عبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب عفى الله عن كلمة أذنت لهم الآية في سورة التوبة وسياق الحديث عن أهل النفاق في المجتمع النبوي آنذاك والحديث تحديدا في غزوة تبوك وما صحبها من لغط المنافقين وشغبهم بل وصريح كفرهم واستهزائهم بآيات الله وبرسول الله صلى الله عليه وسلم وصحبه المؤمنين السابقين جاءت سورة التوبة فاضحة كاشفة هاتكة لستر النفاق والمنافقين في المدينة فلما تعين الخروج في غزوة تبوك وكان الوقت صيفا والقيض شديد والحر على أشده وأهل المدينة ينتظرون قطف الثمار وجني الحصاد في موسم الصيف أذنا بالخروج لغزوة تبوك على حين إعسار وشدة وفقر وقلة مال فاجتمعت أمور عدة كان آخرها بعد السفر وشدة المسير مع عدم وجود الظهر المركوب ولا المال المنفق فلما اجتمعت أثقل ذلك على كثير من أهل الإيمان أما المنافقون فقد وقع في قروبهم أن لا يخرجوا في الغزوة وأن لا يساهموا فيها بشيء مع أن مقتضى النفاق أن يظهروا الموافقة والاتباع لكن لما اجتمعت كل تلك المشاق ناءت بها ظهورهم فعجزوا عن إظهار نفاقهم فجاءوا يستأذنون يستأذنون في عدم الخروج فأصبحوا يبذلون اعذارا أوها من بيت العنكبوت فهذا يعتذر بزرع وهذا يعتذر بزوجة وثالث بمرض ورابع وخامس وعاشر وما كان من رسولنا صلى الله عليه وسلم الرؤوف الرحيم بأمته إلا أن يقبل عذر كل من أتاه ولو توسم فيه عدم الصدق لكنه يكله إلى نفسه وما أراد الإشقاق على امته عليه الصلاة والسلام فأصبح يقبل الأعذار فيعذرهم وكلما جاء منافق يبذل عذرا كاذبا عذره ورخص له في عدم الخروج في الغزوه والتخلف عن المشاركة في الجهاد وكثروا حتى تتابع جاء العتاب لأن هذا لا يستحق اذنا ولا ينبغي أن يؤذن له لأنه إن كان صادقا ما كان حقه أن يستأذن في وقت الدين بحاجة إلى نصرته والوقوف في صفه والجهاد في الذب عنه و و وإرساء دعائمه ورفع رايته هذا إن كان صادقا فلان كان كاذبا فمن باب أولى الا يعذر ولا يقبل استئذان لكنه عليه الصلاة والسلام مع ما جبل عليه مما تعلمون من الرأفة والرحمة ولين الجانب أصبح يبذل العذر عليه الصلاة والسلام لما جاء العتب الإلهي صدر بقوله عفى الله عنك لما أذنت لهم حتى يتبين لك الذين صدقوا وتعلم الكاذبين يعني لو تأنيت ولم تعذر أحدا لظهر لك صدق الصادق بخروجه للجهاد ونفاق المنافق بقعوده عن الخروج فالمسألة كانت ستنكشف من غير إعذار فجاء العتب لما أذنت لهم انما اللطيف في السياق أن الله قدم العفو قبل العتب فقال عفى الله عنك لما أذنت لهم والمقام مقام عتب فقدم العفو وفي هذا من الملاطفة ما لا يخفى وفي هذا أيضا من لطيف العبارة وحسن وقوعها في صدر رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يدل أيضا على عظيم الحفاوة والمنزلة له عند ربه يا احبه لطالما جاءت مثل هذه المواطن فكان منزع الشاهد الذي نقف عنده كثيرا أن نقول إن كان هذا قدره عند ربه وإن كانت هذه منزلته عند رب العالمين وإن كانت هذه مكانته عند إله الأولين والآخرين فالسؤال الكبير الآن أي منزلة له في قلبي وقلبك عبد الله صدقا والله أي منزلة رفيعه وحب عظيم بوأناه إياها في القلوب الضعيفة التي تسكن خلف الصدور إن لم يكن عليه الصلاة والسلام في المحل الأسمى والمكانة الأشرف والحب الأكمل في القلوب فإننا والله ما زلنا لم نصل إلى الطريق الصواب ونحن نقرأ ونسمع في كتاب الله في عظيم المنزلة له عند الله هذا ما له عند الله فما الذي له عندي وعندك عبد الله ما الذي ينبغي أن يكون له عندي وعندك إن لم يكن هو أعظم الإيمان وأعظم الحب وأعظم الطاعة أعظم الوفاء أعظم الجهاد في سبيل سنته ونصر دينه إن لم يكن له هذا عندي وعندك فما الذي سيكون أترضى بعد كل الذي تسمع وتقرأ ويمر بك ما له من المكانة الحظية والدرجة الرفيعة عند الله أن يكون بعد ذلك لا يزال في القلوب مواضع فيها فراغ ما بالحب الصادق ولا جعلت له عليه الصلاة والسلام في علو المنزلة ورفيع المكانة كل هذا مما ينبغي أن يعالج في ضوء نصوص الكتاب والسنة ونحن نمر بمثل هذه المعاني العظيمة الكبار من ذلك قوله تعالى عفى الله عنك لما اذنت لهم قال ابو محمد مكي قيل هذا افتتاح كلام بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله لما تخاطب ذا مكانة عظيمة ومنزلة رفيعة فإنك قبل أن تدخل في مباشرة الكلام تصدر القول بجملة فيها دعاء تشعر بالاحترام وعظيم المهابة فتقول لكبير المنزلة من حاكم أو سلطان أو قائد أو اب أو معلم تقول أصلحكم الله وفقكم الله أسعدكم الله أطال الله في عمرك أدام الله بقاءك ثم تشرع في الكلام فيكون افتتاحا بمنزلة التمهيد على سبيل التعظيم والاحترام والمهابة والتوقير فإن كان هذا هو المعنى المقصود في الآية ففيه ما فيه من عظيم المنزل أن يكون الله جل جلاله يستفتح عتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام بمثل هذا الأسلوب عفى الله عنك لما أذنت لهم والله إن كان هذا الكلام يصدر على لسان بشر ففيه عظيم الاحترام والتقدير فيه عظيم الإجلال فيه عظيم المحبة والهيبة في مثل هذا السياق بمثل هذه الألفاب فكيف إذا كان الكلام كلام رب العالمين كيف إذا كان هذا الخطاب في كتاب الله الذي تقرأه الأمة إلى يوم القيامة قيل هذا بمنزلة أصلحك الله وأعزك الله وقال عون بعبد الله أخبره بالعفو قبل أن يخبره بالذنب نعم قال رحمه الله وحكى السمرقندي عن بعضهم أن معناه عافاك الله يا سليم القلب لما أذنت لهم قال ولو بدأ النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لما أذنت لهم لخيف عليه أن ينشق قلبه من هيبة هذا الكلام يعني لو صدرت الآية ابتداء مباشرة لما أذنت لهم لكان عتبا صريحا مبتدأا وكان فيه من خوف المشقة في وقعه على قلب رسول الله صلى الله عليه وسلم لأن القلب كلما اقترب من ربه وعلت منزلته كان أكثر رقه وكان أكثر حساً وإرهافاً في تعامله مع ربه فتكفيه الإشارات عن العبارات وتكفيه الالماحات عن التصريحات وهكذا القلوب كلما كانت أقرب إلى محبوبها فلو كان العتاب صريحا مباشرا لكان فيه وقع عظيم على فؤاد المصطفى صلى الله عليه وسلم نعم. لكن الله تعالى برحمته أخبره بالعفو حتى سكن قلبه ثم قال له لما أذنت لهم؟ بالتخلف حتى يتبين لك الصادق في عذره من الكاذب وفي هذا من عظيم منزلته عند الله ما لا يخفى على ذي لب ومن إكرامه إياه وبره به ما ينقطع دون معرفة غايته نياط القلب قال نفطويه رحمه الله ذهب ناس إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم معاتب بهذه الآية وحاشاه من ذلك بل كان مخيرا فلما أذن لهم أعلمه الله تعالى أنه لو, لم يك... أنه لو لم يأذن لهم لقعدوا لنفاقهم وأنه لا حرج عليهم في الإذن لهم هذا منحا آخر في تفسير الآية وفهمها فالمحمل الأول أن الآية تتضمن عتابا لكنه مغلف بعظيم اللطف والتودد بتصدير العفو في قوله عف الله عنك لما أذنت لهم والمحمل الآخر أن الآية لا عتب فيها إطلاقا إنما هو الكلام عن أنك يا رسول الله أذنت لأهل النفاق لما جاءوا يستأذنونك في الخروج إلى غزوة تبوك فلو أنك صبرت ولم تأذل لأحد لن كشف لك كذبهم بقعودهم فكأن المعنى أنك سواء أذنت لهم أو لم تأذن لكان القاعد سيقعد ولا ينتظر منك اذنا والمعنى إذن لا حرج عليك فيما صنعت إلا أنك لو لم تأذن لقعد القاعد الذي لا يريد الخروج فكان تحصيل حاصل وكان إذنه عليه الصلاة والسلام هو بمثابة الغطاء الذي يتغطى به أهل المنافقون لئلا تنكشف سوآتهم ويفتضح نفاقهم وكفرهم بالله فعلى هذا المحمل فلا عتب في الآية إنما هو التلطف من غير عتب عف الله عنك لما أذنت لهم والمعنى لو لم تأذن لتبين لك الذين صدقوا وعلمت الكاذبين من خلال القعود والتخلف عن الخروج في الغزو نعم قال الف. قال القاضي أبو الفضل رحمه الله يجب على المسلم المجاهد نفسه الرائض بزمام الشريعة خلق خلقه أن يتأدب بأدم القرآن في قوله وفعله ومعاطاته ومحاورته فهو عنصر المعارف الحقيقية وروضة الآداب الدينية والدنيوية وليتامل هذه الملاطفة العجيبة في السؤال من رب الأرباب المنعم على الكل المستغني عن الجميع ويستثير ما فيها من الفوائد وكيف, وكيف ابتدأ بالإكرام قبل العتب وآنس بالعفو قبل ذكر الذنب إن كان ثم ذنب هذا من لطيف قول المصنف القاضي عياض رحمه الله أن يكون لنا في هذه الآية أدب نتأدب به في تعاملاتنا شر الخلق إن كان هذا أسلوب وجدناه في كتاب الله فهو أدب عظيم وكان من ربنا الكريم مع نبيه عليه الصلاة والسلام بمثابة الدرس نتعلمه فإذا عاتب الرجل منا زوجته أو عاتبت المرأة زوجها أو عاتب الأب ولده أو المعلم تلميذه أو الجار جاره والأخ أخه أخاه والصديق صديقه فإن الأدب في ذلك كله الذي يحافظ على متانة العلاقة وسمو الصلة وشرف الأخلاق هذا التلطف في العتاب لأن العتاب كلما غلظ واشتد كان جارحا وكلما جرح كان يحمل الإساءة قصدنا أو لم نقصد إنما النفوس البشرية هكذا فالعتاب عليها شديد الوقع ولو عاتبنا عتابا شديدا كل من نحب لخسرنا من نحب إنما التلطف في العتاب يجمع بين ايصال العتب والحفاظ على درجة المحبه باللطف في العتاب هذا ادب كما يقول القاضي عياض رحمه الله نجعله في ملاطفاتنا في العتب بيننا للحفاظ على الصلات والعلاقات التي تجمع بين المسلمين مهما اختلفت تلك الصلات نعم قال رحمه الله تعالى وقال تعالى ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا هذه آية أخرى بعدما انتهى من قوله عفى الله عنك لما أذنت لهم أورد المصنف رحمه الله الآية الثانية ولولا أن ثبتناك أي محمد صلى الله عليه وسلم لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا يعني إلى أهل مكة وكفار قريش لولا أن ثبتناك فامتن الله عز وجل على نبيه عليه الصلاة والسلام بتثبيته إياه ولولا ذلك لركن إليهم وركن إليهم بمعنى استمال إليهم واقترب منهم وتأثر بهم أو تنازل لهم عن شيء مما أمر الله تعالى نبيه عليه الصلاة والسلام بالثبات دونه ولولا أن ثبتناك لقد كت تركن إليهم شيئا قليلا وفي الآية فائدة أخرى غاية في اللطف والجلال هذا امتنان الله على نبيه عليه الصلاة والسلام وهو النبي الموحى إليه المعصوم صلى الله عليه وسلم المصطفى من البشر المختار للنبوة الموحى إليه من فوق سبع سماوات المسرى به إلى بيت المقدس المعرج به إلى السماء السابعة الذي بلغ صدرة المنتهى الذي آتاه الله من الآيات والكرامات والمعجزات ما لا يؤتاه أحد من البشر ومع ذلك يقول له ربه ولولا أن ثبتناك علمت مدى حاجة العباد وعجزهم وفقرهم إلى عون الله وتثبيت الله فماذا عساي أن أقول أنا وأنت مهما ظنن أن بلغنا في الصلاح والإيمان والعمل الصالح أبدا والله لا معولا على شأن العبد وحيلته لأنه عاجز ضعيف حقير ذليل إنما التعويل كله والتفويض كله إلى فضل الله وكرم الله ورحمة الله فلولا أن ثبت الله نبيه لقد كان يركن إليهم ولولا أن ثبتنا الله فماذا عسانا أن نكون لولا أن هدانا الله ماذا عسانا أن نكون لولا أن يسر الله لنا سبيل الخير والإيمان والصالحات وأعمال الطاعات ماذا يمكن أن نكون؟ فإياك أن تنظر إلى نفسك نظرة الإعجاب ولو لحظه من الحياة وإياك أن تدل بعملك على الله وإياك أن تظن أنك قدمت شيئا يستحق أن تفخر به وترفع به رأسا فالفضل كله لله والخير كله من الله والإحسان كله بيد الله إنما أنا وأنت عباد ضعفاء فقراء غاية أمرنا أن نقول في كل شأن من شؤوننا رب إني لما أنزلت إلي من خير فقير غاية أحدنا إذا اجتهد وبذل ثم ساق الله على يديه خيرا أن يقول اللهم لك الحمد الخير منك العبد عبدك والفضل فضلك والأمر أمرك فيعترف بعجزه وينسب الفضل إلى الله هذا صريح في قوله ولولا أن ثبتناك لقد كدت تركن إليهم شيئا قليلا نعم قال رحمه الله قال بعض المتكلمين عاتب الله تعالى الأنبياء عليهم السلام بعد, الزلا بعد الزلات وعاتب نبينا عليه السلام قبل وقوعه ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة وهذه غاية العناية. ثم انظر كيف بدأ بثباته وسلامته قبل ذكر ما ما عتبه عليه وخيف أن يركن إليه. ففي أثناء عتبه براءته وفي طي تو وفي طي تو تخوفه تأمينه وكرامته. يقصد أن العتبة هنا ما بلغ إنما هو الامتنان. فجعل عدم الركون قبل أن يقع الركون. هو بمثابه الامتنان والعصمة له عليه الصلاة والسلام قال ليكون بذلك أشد انتهاء ومحافظة لشرائط المحبة أما قوله إن الله جعل عتابه لنبيه عليه الصلاة والسلام قبل وقوع ما يستحق العتب فليس هذا على إطلاقه إن كان هذا متسقا مع الآية ففي غيرها من الآيات ما أثبت وقوع العتب بعد وقوع المواقف مثل قوله عبس وتولى أن جاءه الأعمى وفي مثل قوله تعالى ما كان لنبي أن يكون له أسرى حتى يثخن في الأرض تريدون عرض الدنيا والله يريد الآخرة والله عزيز حكيم نعم ومثله قوله تعالى قد نعلم إنه ليحزنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون قال علي رضي الله عنه قال أبو جهل للنبي صلى الله عليه وسلم إنا لا نكذبك ولكن نكذب ما جئت به فأنزل الله تعالى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون وروي أن النبي صلى الله عليه وسلم لما كذبه قومه حزن فجاءه جبريل عليه السلام فقال ما يحزنك؟ قال كذبني قومي فقال إنهم يعلمون أنك صادق فأنزل الله تعالى الآية. الرواية الأخيرة ليس لها إسناد تثبت به لكن معنى الآية قد نعلم إنه لا يحزنك الذي يقولون أي كفار قريش فما الذي كانوا يقولون؟ ما الذي كانوا يقولون؟ ساحر وكذاب وشاعر ومجنون قال الله قد نعلم إنه لا يحسنك الذي يقولون فإنهم لا يكذبونك يعني يا محمد ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون بالله عليك أي وقع لمثل هذه الآية في فؤاد رسول الله عليه الصلاة والسلام يحوط به الحزن على تكذيب قومه فيقول له ربه ثق تماما أنهم لا يكذبونك وأنك زلت صادقا في قلوبهم وفي أفئدتهم وفي نفوسهم ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون ما هو إلا العناد أما أنت فلا تزال الصادقة الثقة الأمين عندهم رغم تكذيب الرسالة ورغم العناد والجحود الشاهدوها هنا انظر إلى عظيم وقع مثل هذه الآيات من الوحي في قلب رسول الله عليه الصلاة والسلام وفي هذا ولا شك من عظيم المنزلة أنه مع تكذيب البشر له إلا أن ذلك لم يخدش في مكانته لشخصه الكريم صلى الله عليه وسلم أما هو فمع تكذيبهم وعنادهم لا يزال الصادق لا يزال الأمين لا يزال رفيع المنزلة لا يزال أجل من أن يكذب فلم كذبوا قال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فالمعنى ها هنا أنه عليه الصلاة والسلام قد تربع على عرش الأمانة والصدق والوفاء ورغم تكذيب الأعداء إلا أنه كان كذلك في أعينهم في أبصارهم في قلوبهم وأفئدتهم ويأتي الوحي مصدقا لهذا المعنى الذي هو غيب فلا يعلم ما في القلوب إلا علام الغيوب سبحانه وتعالى نعم قال رحمه الله ففي هذه الآية منزع لطيف المأخذ من تسليته تعالى له عليه السلام وإلطافه به في القول بأن قرر عنده أنه صادق عندهم وأنهم غير مكذبين له معترفون بصدقه قولا واعتقادا وقد كانوا يسمونه قبل النبوة الأمين فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب ثم جعل الذم لهم بتسميتهم جاحدين ظالمين فقال تعالى ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون فدفع بهذا التقرير ارتماض نفسه بسمة الكذب ارتماض نفسه يعني ألا يقع هذا الكلام في نفسه يعني تكذيبهم ووصمهم بتلك الألقاب والعبارات من التكذيب والوصف بالسحر والشعر والجنون ألا يقع هذا في قلبه موقع يحزنه عليه الصلاة والسلام وألا يشتد عليه فيزعجه أو يكون مؤثرا في قلبه فقال ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون نعم فحاشاه من الوصم وطوقهم بالمعاندة بتكذيب الآيات حقيقة الظلم إن إذ الجحد إنما يكون ممن علم الشيء ثم انكره، كقوله تعالى وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا ثم عزاه وانسه بما ذكره عمن قبله ووعده, ووعده النصر بقوله تعالى ولقد كذبت رسل من قبلك فصبروا على ما كذبوا واوذوا حتى أتاهم نصرنا ولا مبدل لكلمات الله ولقد جاءك من نبأ المرسلين نعم في قوله رحمه الله تعالى فحاشاه من الوصم، حاشى رسول الله صلى الله عليه وسلم من العيب العيب الذي تلفظت به الفاظ كفار قريش لما وصفوه بالسحر والشعر والكذب والجنون ووصموه أيضا بما يربأ عنه كرام القوم لكن والله ما حملهم على ذلك إلا تكذيبهم بالنبوة وإلا فهو في شخصه ما زال عزيزا في قلوبهم ولو كذبوه ما زال أمينا في أبصارهم ولو خالفوه ما زال وفيا ثقة عظيما ولو عاندوه عليه الصلاة والسلام يا قوم هذه الصفحة من علم الغيب يكشفها الله تعالى لنبيه عليه الصلاة والسلام تدري تدل على أي شيء تدل على أنه عليه الصلاة والسلام قد جعل الله له في قلوب الخلق موافقين أو مخالفين أتباعا أو كفارا مكذبين جعل الله تعالى له منزلة راسخة لا تتزعزع تختلف المواقف إيمانا وكفرا تصديقا وتكذيبا لكنهم يشتركون في أمر واحد على السواء أنهم له عندهم من الاحترام والإجلال والمهابة بل والتصديق وجعله محل الثقة والأمانة على الاطلاق مهما اختلفت المواقف هذا شيء عظيم يا قوم أن يكون له هذا الأمر الفطري المغروز في قلوب العباد وقد تبوأ صلى الله عليه وسلم تلك المنزلة ليس فقط قذفا من ربنا سبحانه وتعالى في قلوب الخلق له بل ومع ذلك ما كان يصدر عنه من أقوال وأفعال ما حفظت قريش عنه قبل النبوة ولا بعدها ما يمكن أن يخل بصدقه أو أمانته أو وفائه فأجبرهم على أن يفرضوا له كامل الاحترام والتقدير كم نحتاج في مقام القدوات أن نكون على حد سواء لا يرى الناس منا إلا صدق القول والعمل صدق الخلق وكريم الطبع إذا أردنا إذا رمنا إذا ما حرصنا على أن يكون لنا مكانة حظية يكون لها قبول وتأثير واتباع حسن فيما ننشده من اصلاح من حولنا من أولادنا أهل بيوتنا جيراننا الناس من حولنا والأمة كلها عندما يحمل حب الخير صاحبه على أن يقود الناس نحو دلالة الخير والهدى فإنه ينبغي أن ينظر مليا إلى هذا المعنى الكبير ما جعل الله في قلب أحد من البشر على نبيه عليه الصلاة والسلام منقصة ولا مذمة منزلة العظيمة والمكانة الرفيعة له في قلوب البشر صلى الله عليه وسلم إنما تبوأها بكرم الله أولا ثم بما حباه الله تعالى به من كريم الخلق ورفيع التعامل الذي وجده الناس منه قبل النبوة وبعدها صلى الله عليه وآله وسلم نقف هنا لنستأنف ليلة الجمعة المقبلة إن شاء الله تعالى في تتمة هذا الفصل هذه أخت سائلة تقول زوجي يمنعني من لباس القفازين والجوارب ويرى ذلك من التشدد فما توجيهكم؟ التوجيه في هذا وغيره رعاكم الله أن معيار التشدد أو التساهل ينبغي أن يوزن بسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فما ثبت فيه فهو الوسط وهو العدل الذي لا يجوز خلافه ولا الابتعاد عنه قربا أو بعدا أو يوصف غيره بأنه أولى منه إطلاقا قوله عليه الصلاة والسلام في شأن المرأة إذا أحرمت لا تنتقب المرأة ولا تلبس القفازين دليل على أنها في غير إحرامها مأمورة بالستر في كامل جسدها وأن لبس القفازين مما يعينها على ستر كفيها وأن القدمين كذلك إنما تستر سواء باللباس الساتر الطويل الذي لا تنكشف معه القدم حال المشي وتتابع الخطوات أو بلبس الجوارب والمرأة في جملة النصوص الشرعية مصونة مأمورة بالستر والاحتشام فمعيار التشدد أو الترخص والتساهل ما ثبت في نصوص الشريعة فإن ثبت ذلك فلا يليق بمؤمن إلا أن يحمل نفسه رضا وتسليما وانقيادا في الإقبال والقبول لما ثبتت به نصوص الكتاب والسنة وحمل النفس عليه أن تطيب الخواطر به اولا ثم حمل أهل البيت والنفس عليه تطبيقا وعملا ثم حمل الأمة من حولنا عليه نصحا وارشادا وتوجيها وهذا أخ يقول ماذا أفعل إن سمعت إنسانا يشتم النبي صلى الله عليه وسلم خاصة في هذا الزمن هذا ينقسم إلى أنواع رعاك الله فإن كان الشات مخارجا من الملة كافرا معاديا فلا يحمله ذلك إلا جهل أو حسد ومثل ذلك الأولى بنا أن نقول فيه ما الذي نفعله حتى يكون البشري حتى تكون البشرية على علم كامل بحق رسول الله عليه الصلاة والسلام على الأمة بمنزلته بكريم أخلاقه بعظيم شمائله هذا القصور الذي أصاب القوم هو جزء من تفريطنا نحن يا أمة الإسلام ألم نحسن